ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بالكفر بعد إذ انتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصروا